قدَ أَفْلحَمَن تَزَك وَذكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ بلْلتُؤثِرونَ الحيةَ الدُّنيا وَْآخَِةُ خَيرُون وَأَذَقَا إِ هذا لَ فِي الصّحُُ فيِيأُول صُحُ في إذَراهِي مَ